وما أرسلنا من طبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا كَ الذكْرَ لِلتُ بَيينَ لِا سِمَانُزِّلَ إلَيْهِم وَلا عَهُم يتَفَكررون فَأمِنََّينَ مَكَرتَئاتِ أَ يَفْسِثَ اللهَّهُ بِهِمُ الأضَ أَوْ يَأتِيَهُم العذاابُ مِن حَيثُ لاَا يَشعرون أَوْ يَأْخُذَهُم ف تَقَلُّ بهِهِم فَمَاهُ بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ بلاله عن يمينه والشمال يُسَجَّدُ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن طَوْعَهُمْ وَيَقَالُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَسْتَحِبُّوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ يَكْرُبُهُمُ الشَّيْطَانُ فَإِنَّهُمْ يَظْهَرُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِلَيْهِ فَأَقْوِرُوا اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا تَرِيقُمْ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ